وَإِن جَهَدَكَللتُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ علْمُم فَلَا تُطِععمَا إلَََّْ مَبْجعُكُمْ فَأُونَبِّكُم بِمَكُ تُمْ تَعمَّدُ وََّذينَ آممَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَ لُدخِلًَاَّهُم في الصَّالِحين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 124. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 125. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 119. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت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 وَمِنْهُمْ أُولَائِيِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَغَطَبَ الْمُبْطِلُونَ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 بَغْتَ تَهُم لا يَشعرُون يَسْتعجلِكَ بِالعَذاابِ وَإِن جَهَنَّ مَ لَ مُحيقَةٌ بِالكافِرين يَوْمَ يَغْْشهُم العذاَابُ مِ فَوْوقِهِم وَمِن تَحتتِ أَوْجُلِهم وَيَقولُ دُوقُ مَاكُ تُمْ تَعْملُون.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 114. فأنا اللَّهُ 115. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.